وشر ما يجيء بالليل والنهار بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية ودخلت دار أمنك فأمن خوفي ولا تخيب رجائي إليك فزعي والتجائي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 ومكانا عليا وسعيا مرضيا مؤيدا بتاييدك ونصرك وبفوات حدودك وبسطك واتمام نعمتك وصراط هدايتك اللهم انا نسالك دوام عفوك وعافيتك على بساط أنسك ومودتك يا عزيز يا ودود يا من إذا ناديته لباني وإذا اعرضت عنه ناداني وإذا عصيته سترني وإذا اصررت على المعصية أمهلني وإذا تبت قبلني وإذا استرحمته يرحمني وإذا استغفرته يغفر لي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 La ilaha illa ammo, stahou a tangilou, stau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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم انكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ما وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّهُ غُرُورٌ وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ أَثْرِ بَلَى مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم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 وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَدَّعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 Sami Allahu prezydencie, szanowny الله أكبر الله أكبر الحمد لله نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 ليجزي الله الصادقين بصدتهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَادُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليم أمتّعكن وأسرّحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُمُرُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أعد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 Pani przewodnicząca, szanowna pani przewodnicząca, Allahu Oh, no. السلام عليكم witam الله السلام عليكم serdecznie الله السلام عليكم serdecznie الله السلام عليكم